لا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمننا وإذا خلووا إلى الشياطينهم قالوا إنما معكم قالوا إنما معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمون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 وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءاً وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ما فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أنذاذا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا, كلما رزقوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا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 ويقطعون ما أمر الله به أيه يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون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 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قل له بضمنها جميعا فإنما يأتي أنكم مني هدى فإنما يأتي أنكم مني هدى فمن تبع هدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وَالتَّوَابُ الرَّحِيمُ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 ثم توليتم من بعد ذلك فلو نافض الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كنوا قردة خاسئين فاجعلنا نكالا لما بين إهديها وما خلفها وموعظة للمتقين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 افَتَطْمَعُونَ انْيُؤْمِنُوا لَكُمْ قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أُوَمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قالوا أتحدثونهم, قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ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 ففريق كذبتم وفريق تقتلون وقالوا قلوب أغلف بل علهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولمما جاءهم كتاب من عند الله المصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعن الله على الكافرين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 قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وعوده وبشرى للمؤمنين من كان عدوا للآج وملائكته ورسله وجبريل وميكار إن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون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 إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلَّا من كان هدن ونصارى تلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهوا لله وهو محسن فله أجه عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 بدير السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون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 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَسْجِدًا للناس وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا من مقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ هذا هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَن آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فمتعه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفعوا إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين إلك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا من آسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلموهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغأ عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين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 فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقاقٍ فَسَيَكْفِيكَ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَبْرَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صَبْرًا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل أو إسحاق ويعقوب والأصباط كانوا هدى أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون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 قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم وَإِنَّ وإن الذين أروتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم هم الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبع قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هم موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر للمسجد الحرام وإنه لنحق من ربك وما الله بغافر عما تعملون ومن حيث خرجت فوالل وجاك شطر المسجد الحرام وحيث ما كونتم فوالوج وكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذي نظلم منهم فلا تخشون وخشوني ولئتم منعمتي عليكم ولئتم منعمتي عليكم ولا تهتدون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 أولئك عليهم صلوات من ربهم رحمة هم المهتدون إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فمن حج البيت أو عتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم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 والفلك التي تجري في البحر بما أنفع الناس وما أنزل الله من السماء مما وما أنزل الله من السماء مما إنفع به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة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 وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ التَّبَعُ مِنَ الَّذِينَ التَّبَعُ وَرَاءَ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُ لَهُ أَنَّ لَنَا كَرَةً فَنَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتذون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء أو نداء ثم بكم يوم يوم فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كنوا من الطيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ونحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اغطر غير باغ ولا عاذ فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم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 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ميسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وتصوموا خير لكم إنكم تعلمون شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أُنزل فيه القرآن ودل الناس وبينات من الهدا والفرقان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 ولا تأكلوه أموالكم بينكم بالباطل وتلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أسألونك عن الله التي قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من التقاء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 ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذم من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أأمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج عشر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خيره يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَالسَّوْفِرُ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَالسَّوْفِرُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ نَاسِكَكُمْ فَذْكُرُ اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا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 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشار الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فولائك حبطت أعمالهم فولائك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولائك أصحاب النار هم فيها خالدون.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 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتهم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوه إلى الجنة والمغفرة بإذنه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 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرفكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وعلموا أنكم بلاقوا وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليهم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 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا لتعتبوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات لا يهزوها واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وَتَقَ الله عَلِمُ أَنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعْزُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللهِ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 والذين توفونا منكم واذرون ازواجا تربصنا بانفسهم اربعه اشهر وعشره فاذا بلغنا اجلهم فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسهم بالمعروف والله بهم اتامنون خبيث ولا جناح عليكم فيما اعرضتم به من خطبه النساء او اكتمتم في انفسكم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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المؤسع قدره على المطر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم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 قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما أظهر لجالوت وجنود قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين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 تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم أن كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح قدس ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا, ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفروا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 وانظر إلى أحمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى نعام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي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 كما سل جنة بربوة أصابها وابن فآتت أكلها ضعفين فإن لم نصبها وابن فطل والله بما تعملون بصيل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار نغوفها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر له ذرية ضعفاء فأصابها إعصاره فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ولا تيمأموا الخبيث منه توفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعذكم الفقرى يأمركم بالفحشاء والله يعذكم مغفرة منه وفضلا والله آسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إِلَّا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فَإِنَّ الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعم وَإِنْ هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفي لكم وأنتم لا تُظْلَمُونَ للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل, يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافى وما توفقوا من خير فإن الله به عليم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 وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَبْخَسْ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عليه الْحَقُّ سَفِيَّاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِلَهُ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ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 وإن كنتم على سفر ولم تجده كاتبا فرهان مخبوضة فإن أمن بعضكم بعض فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتقلناها ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم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 كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا, غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت